أعوذ بالله من الشيطان الرجل بسم الله الرحمن الرحيم عما يتشاءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لم ننجعل الأرب م هذا والجأَ تذا وخلَناكم أزواج وَجعلنا نوومكم سبات وَوج الليلى لباس وَجعلنا النها رم ش وَوبننا فوقكم س شدا وجعلنا صاج واج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 يوم ينفخ في الصور فأتتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابطين فيها أحقابا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 إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنجاء وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغناه فأنت له تصدا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهها كلا إنها تذكرة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 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شقفنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أبا فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسترة واحكة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة اولىك بسم الله الرحمن الرحيم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 129. وإذي قوة عند بالعرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون 122. ولقد رآه بالأفق المبين 123. وما هو على الويب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم 125. فأين تذهبون 126. إن هو إلا ذكر للعالمين 127. لمن شاء منكم أي مستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 ما ادرا كما يوم الدين ما ادرا كما لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم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 كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرهوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم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 وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمَنُوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم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 بلا إ رَهُ كان به بصير فلا أُقسِمُ بالالشبقَ والليلِ وَما وَسق وَقَم إ التزقَ لا تركب الن طببق الن طبقَ فما لهم لا يُؤمنون وَإلى قُرِئ عليهلَهِم القآنُ لا يسجدون بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود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 وَلا نَقَموا منِنهُ إلا أي يُؤمنِنوا باللههِ العزيز الحميد الذي لَ مكُ السماوات والأرض واللههُ على كل شيء شهدة إ الذيينَ فَتَ المُؤمننين والمُؤمناتثُم مَم ييتب فَلَهم ذاابُ جهَّم فَلَهم عذاابُ جَهن وَلَهُ عذاابُ الحريق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 برعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محبور بسم الله الرحمن الرحيم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 على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما لَهُ من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا